الفية بن مالك في النحو والصرف نظم الإمام العلامة أبي عبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك رحمه الله قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشارفا وأستعلم الله في ألفية مقاصد نحوي بها محوية تقرب الأقصاب لفظ وجزي وتبسوك البذلاب وعديم جزي وتقطير ضرب غير سب. فائقة ألفية ابن معطي وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب فنائيا الجميلا والله يقضي به بات وافرة لي في درجات الآخرة باب الكلام وما يتالف منه كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم وحيده كريمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجد والتنوين والندا والمسند ومسند للإسم تمييز حصل بتافعلت وأتت ويفعلت ونون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كغل وفي ولم فعل مضارع يليلا كيشم وماضي الأفعال بالتامذ وسم النون فعل الأمر إن أمر فه والأمر إن لم يأكل النون محل فيه هو اسم نحو وحيها المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشابه من الحروف مدني كالشابه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفيهنا وكانيابة عن الفعل بلا تأثر وكثقار الصلاة ومعرب الأسماء ما قد سال من شابه الحرف كأرض واسما وفعل أمر ومضي بونيا وأعرم مضارعا إنعاريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناف كايران منفت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أي يسكنا ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكين كم والرفع والنصب جعل الإعرابا اسم وفعل نحولا أهابا والاسم قد خصيص بالجذ كما قد خصيص الفعل بأي الجازما فارفع بضم و وانصبا فتحا وجر كثرا كذكر الله عبده يسر وجز بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر وارفع بواو وانصب النبي الألف وجرر بياء ما من الاسماء اصف من ذاك حيث منه بانا اب اخ حم كذاك واهم والنقص في هذا الاخير احسن وفي اب وتانيه ينجر وقصرها من نقصهن اشهر وشرط ذا الاعراب ان يضفن لا لالياك جاء اخو ابي كذا اعتلى ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا كلتا كذا كاثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف لها في جميعها الالف جرا ونصبا بعد فتح قد خلف وارفع بواو وبيجر ووصلا سليم جمع عامل ومذنبي وشبه ذين وابه عشرون وَبَابُهُ ألحيق والأهلون قلوا وعالمون عذيون وآرضون شذ والسنون وبابه ومثل حين قد يدذى الباب وهو عند قوم يضطر ونون مجموع وما فيه التحق فافتح وقلب بكسره نطق ونون ما تنهي والملحاق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه وما بتاع آلت قد جمع يكساه في الجرد وفي النصب معا كذا أولا تولذي انقلاج وين كاذرات فيه ذا أيضا طبل وجر بالفتحات ما لا يصرف ما لم يضف أوياك بعد الرد وجعل لنحو يفعلن النون ركعا وتدعينا وتسألون وحلفها الجزم والنصب سمه كلم تكوني ترون مظلمة وسمم وعتلا من الأثماء ما كالمصطفى والمهتقيم كارما فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قوسرا والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوا كذا أيضا يجر وأيضا واي فعل اخر منه الف اواه نويا فمعتلا عرف فالالف انو فيه غير الجزم وابد نصب ما يده يضمي والرفع فيه منو واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما النكره والمعرفه نكره قابيل المؤثرا او واقع موقيع ما قد ذوكرا وغيره معرفه كهم وذي وهند وابني والغلام والذي فما لذي غيباتنا وحضوري كانت وهو سم بالضمير وذو اتصال منهما لا لا ولا يلي إلا اختيارا آبذا كالياء والكافي من بني أكرمك والياء والهام من سليه ما ملك وكل مضمر له البنا يجر ولفظ ما جراك لفظ ما نصد للرفع والنصب وجرنا صالح كعرف و الف و الواو و النونو لما و ذا و غيره كقاما و علما و من ضمير الرفع ما يستاثر كفعل اوافق نرتبط اذ تشكر و ارتفاع و لا هو ذو انتصاب في انفصال جوع إلى إيايا والتفريه ليس مشكلا وفي اختيار لا يجيء المتصل اذا تأتى ان يجيء المتصل وصل أو افصلها أسلميه وما أشباهه في كنته القل كنتما كذا كخلتانيه واتصال أختار غير اختار الانفصال وقدم الأقص في وقد من ما شكت في انفصالي وفي اتحاد الرتبة التمثصلا وقد يبيح الغيب فيه وصلا وقبلي نفسي مع الفعل التزمنوا وقاية وليسي قد نظم وليتني فشا وليتي نادرا ومع لعل العكس وكن مخيرا في الباقيات واضطرارا قففا مني وعني بعض من قد سالفا وفي لدني لا دني قلا وفي قدمي وقطني الحزم أيضا قد يفيء العلم اسم يعين المسمى مطلقا علامه كجعفر وخذيقا وقاران وعدان ولا حيق وشطام وهيلات وواشق واسما آتا وكنياتا ولا قابا وأخيرا ذا صاحبا وإياكونا يكون مصردين فأعظف حتما وإلا أتبيع الذي راد ومنه موطول كفضل وآسد وذب تجال كاس وعذا وأودد وجملة وما في رب ذا إن بغيري تم وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وابي قحافة ووضعوا لبعض لجنات عالم كعلام الأشخاص لفظا وهواع من ذاك كأم وعذية وعيط للعقرب وهكذا تعالى للثعلب ومثله بروت للما وهكذا كذا فجاني علام للفجر اسم الاشاره بذالي مطرد مذكر آشر بذيوى بهتي تعالى الأنفق تاصر وذانيتاني للمثنى المغتافع وفي سيواه ذينيتين اذكر توطع وفي أولى آشر لي جمعي مطلاقا والمد أولى ولاد البعد طيقا بالكفي حوفا دون آلام أو ماعة واللام إن قدمتها ممتانعة وبيهنا أو هاهنا آشر إلى دان المكان في البعدي أو بثماكه وقم أوهنا الموصول موصول الاسماء الله الانثى اللاتي واليا اذا ما تنيا لا تثبت بل ما ساليه اوليه العلامه والنون ان تشتد فلا ملامه والنون من ذين وتين شديدا ايضا وتعويض بذاكاك جمعوا الذي الأولى الذين مطلقا وبعضهم بالواوي رفعا ناطاقا باللتي واللائل التي قد جميعا واللائك الذين نذرا وقعا ومن وما وألت ساوي ما ذو كب وهكذا وإذا طيء شهد وكالتي أيضا لديهم ذات وموضع التي آت ومثل ماذا بعد ما استفهامي أو من إذا لم تلغى في كلامي وكلها يلزم بعده صيلة على ضمير لائق مشتمله وجمله او شبهها الذي اوصل به كمن عند الله ابنه كوفي وصفاته صريحه صله ال وكونها بمعرب الافعال قل اي كما واعربت ما لم تصب وصدر وصليها ضمير حذف وبعضهم اعرب مطلقا وفي ذا الحذف اي غير أين يقتفى ان يستاق وصل وان لم يستاق فالحذف نذر وآبوا ان يختاز الانصال الباقي وعيل وصل مكمل والحذف وعندهم كثير منجلي في بتاصيل ان تاصب بفعل او وصف كمن نرجو يا هبل كذاك حذف ما بوصف خوفي ضاك أنت قاض بعد امر من قضى كذا الذي جرا بي ما الموصول جر كا مراب الذي ما ربت تهوى بر المعرف باداه التاريخ الحوف تعريف او اللام فقط فنا مط عرفت قل فيهن مط وقد تزاد لازما كاللات والان والذين ثم اللات ولاضطرار كابناتي الاوبري كذا وطبت النفس يا قيس السري وبعض الاعلام عليه دخل لام حبا فذ كان عنه نوقلا كالفضل والحرث والنعمان فذكر ذا وحذفه سيائي وقر يصير عالم بالغلب مضافا ومصحوب الك العاقبة وحذف الذي إن تنادي أو تضف وجب وفي غيره ما قد حدث الابتداء. مبتدا زيد وعاذر خبر إن قلت زيد عاذر من اعتذر وأول مبتدا والثاني فعيد نون في أسان ذاني وقس استفهام من وقد يجوز نحو فائز قدر وشر والثاني مبتدا وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبقا استقر ورافعوا مبتاد أمبل ابتداء كذا كرفعوا خاذر بالمبتدا والخاذر الجزء المتم الفائدة كالله بر والايادي شاهدة ومفردا يأتي ويأتي له لحا معنى الذي سيقت له وإن تكن إياه معنى اكتفى بها نطق الله حسبي وكفى والمفرد الجميد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير كائن مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا واخبر بظرف لو بحذف جار ناوين معنا كائن أو ولا يكون اسمو زمان خابرا عن جثة وإن يفد فأخبرا ولا يجوز لابتدى بالناكرة ما لم تفدك عند زيل آمرة وَهَلْ فتنفيكم فما خل لنا وراجل من عندنا ورغبة في الخير خير وعمل بالجن يزين وليقس لن يقل والأصل في الأخبار أنت أخطرا وجوز التقديم إذ لا ضررا فامنعه حين يستوي الجزآني عفا ونكرا عادمي بياني كذا إذا ما الفعل كان أو توصد استعماله منحاصرا أو كان مسندا لذي لا مبتدا أو لازم الصدر كملي جدا ونحو عندي درهم ولي وطر ملتازم فيه تقدم القبر كذا إذا عدا عليه مطمر مما بدا عليه عنه مبينا يخبر. بَرُ كذا اذا يستوجب التصدير كاين من علمته نصيرا وقابر المحصور قدم ابدا كما لنا الا اتباع احمد وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عيدكما وفي وجوابي كيف زيد قل دنف فزيد نستني عنه اذ وبعد لولا غالبا حلف الخبر حتم وفي نص يمين ذا الثقر وبعد واو عينت مفهوم مع كمثل كل صانع وما صنع وقبل حال لا يكون خابرا عن الذي خباره قد اضمرا كضربي العبدام وأسمت بيني الحق منوطا بالحكم وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سرات شعراء كان وأخواتها تضاعو كان المبتدث من والخاض تنصيبه ككان سيدا أو مك ككان ظل بات أضحى أصبح أمسى وصار ليس زال بارحا فتأوى الفكى وغالي الأربعة لشبه نفث أو نفث متبعة ومثل كان دام مسبو بماك أعطي ما, ما دمت مصيبا برهما وغير ماض مثله قد إن كان غير الماض منه استعملا وفي جميعها توسط الخبر أجز وكل سبقه داما حضر كذاك سبق من بها مثلوة لا تالية ومنع سبق خبر ليس صف فيه وذو تمام ما برفع يكتفي وما سواه ناقص والنقص فيه ففي أليس زال دائما قفي ولا يلي العميل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر ومطمر الشال اسم منوئ وقع مهيم ما استبان أنهم تنع انتنع وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدما ويحذفونها ويبقون القطر وبعد إن ولو كثيرا تشتهر وبعد بعد أن تعويض ما عنهرتك بك مثل أما وفق وانفقترب ومن مطارئ اللي كان منجز تحذى فنون وهو حذف ملتزم فصل في ولا ولات وإن المشبهات بليس اعمال ليس اعملت ما دون ان مع بقى النفي وترتيب زك وسبق حرف جد او ظرف كما بي انت معنيا اجاز العلماء ورفع معصوب بلك او ببل من بعد موصوب بملزم حيث حل وبعد ما وليس جرو البلق خبر وبعد لا ونسني كان قد يجر في الناكرات اعملت كليس لا وقد تري لا تا وان ذا العاملا وما لا ت في سواحل عمل وحذف ذي الرفع فشا والعكس قل افعال المقاربه ككان كاد وعسى لكن نذر غير مضارع لهذين خبر وكونه بدون ان بعد عسى نزر وكاد الأمر فيه يوكسا وكعسى حرار لكن جوعلا قبارها حتما بأن متاصلا وألزم خلولاقا لا حرق وبعد أوشك أن تفعل نزورا ومثل كاد في الأصح كربا وترك المعديش واجبا كأنش السائق يحدو وقفق كذا جعلت أخذ وعاليق واستعملوا مضارعا لا أوشك وكاد لا غير ذات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 Kali وَأَخَوَاتُهَا لان انا ليس لكنا لعلك ان ليت لكن لعل كأن عكس ما لكان من عمل كان زيدا عالم باني كفء ولكن ابنه ذو ضغن وراعد التوصيب الا في الذي كليت فيها او هنا غير البذي وهمز ان افتح لسد مصدري مسدها وفي سوا ذاك اكسري فاكسر في الابتداء وفي بدء صلة وحيث إن لا يمين مكملة أو حوكيت بالقول أو حلت محل حال كذبته وإني ذو أمل وكاثر من بعد فعل علق باللام كعلم إنه لذوت بعد إذا فجاءت أو قاسم لا لام بعده بوجهين نمي مع تلو فالجزى وذا يطارد في نحو خير القول إني أحمد وبعد ذات الكسر تصحب القبر لا مبتداء إن نحو إني لا وزق ولا يليد لا ما قد نوفيا ولا من الأفعال ما كراضيا وقد يليها ما عقرك إنذا لقد سماع على العيدى مستحوذا وتصحب الواسيط معمول القبر والفصل واتمن حل قبله القبر ووصل مادي ذي الحروف مبطل اعمالها وقد يبقى العامل وجائز رفعوك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكملا وألحقت بإن لكن وان من دون ليس ولعل وكان واكأن وخففت إنا فقل العامل وتلزم اللامو إذا ما تهملو وربما ما استغني عنها إن بدا مناطق أراده معتامدا والفعل إن لم يكن آسخا فلا تلفيه غائبا بإنذي موصلا وإن تخفف النفس مهستكا والخاب رجع جملة من بعد أن وإن يكن فعلا ولم يكن دعا ولم يكن تصريفه ممتعًا فالأحسن الفصل بقد نفس نو تنفيس نو لو قليل ذكر لو وخففت كأن أيضا ثانوي موصوبها وثابتا أيضا روي لا التي لنفي الجني. عَمَالَ إِنَّ جَعَلْ لِلَا فِي نَاكِرَةً مُفْرَادَةً جَاءَتْكَ أَوْ فانصب بها مضعفا أو مضارعة وبعد ذاك القابرة اذكر رافعة وركب المفراد فاتحا كلا حولا ولا قوه والثانج علا مغفوعا أو مغصوبا أو مركبا وإن رفعت اولا لا تنصبا ومفردا اعتل لمبنيين يلي فافتح او ارصبا او ارفع تعديلي وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني واوصبه او ارفع قصدي والعطف ان لم تتكرر لاحكم له بمال نعتذر الفصل سما واعطى لا مع همزه استفهام ما تستحق دون الاستفهام وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر ظن وأخواتها انصب فعل القلب جزائب زيد اعني راى علمت وجد ظنا حسبت وزعمت ما عاد حجاد را وجعل اللذك اعتقد وهبت علم والتيك صيرا ايضا به مبتدا وصبر من قبل هب والامر هب قد ألزما كذا تعلم والغير الماضي من سواه مجعل كل ما له زك وجوز الإلغاء لا في الابتداء وانوي ضمير الشان أولام مبتداء في موهم إلغاء ما تقدم والتازم التعليق قبلنا فيما وإن ولا لا مبتداء أو قسم كذا والاستفهام ذا لهم حتم لعلم عدفان وظن توهمة تعجية لواحد ملتازمة ولير أرؤيا مما لعالم طالب مفعولين من قبل ثمى ولا تجزه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 سليم نحو قل ذا مشفقا أعلم وأرى إلى ثلاثة رأى وعالما عدوا إذا صار أرى واعلم وما لم تقول لي علنت مطلقا للثاني والثاني في أيضا وإن تعد يا لواحد بلا همز فالثنين به دوصلا والثاني منهما كثان اثني كسا فهوى به في كل حكم ذو وكا وكأر السابق نبى أخبرا حدا فأنبأ كذا كفدرا الفاعل الفاعل الذي ك مرفوعي زيد منيرا وجهه نعم الفتى وبعد فعل فاعل فاء ظهر فهوى والا فضمير ضمير استتر وجدد الفعل اذا ما اسند اثنين او جمع كفاز الشهداء وقد يقال ساعدا سعيد والفعل الظاهر بعد مسند ويرفع الفاعل فعل أضمر كمثل زيد في جواب من قرأ وتؤتني ستة للماضي إذا كان لأثك هند الأذى وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو من ذات حري وقد يبيح الفصل ترك التائف اتى القاضي بنت الواقف والحذف مع فصل بإلا فضل كما زكى الا فتاة بن العلا والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاد في شعر وقع التاء مع جمع ز من مذكر كالتاء مع إحدى اللب والحذف في نعم الفتات استحسن لأن قصد الجنس فيه بين والاصل في الفاعل أن يتصلق والاصل في المفعول أن يفصلق وقد يجاء بخلاف الأصل وقد يجي المفعول قبل الفعال وأخذ المفعول إن لبس حذر أو أضمر الفاعل غير حصد وما بي إلا أو بإن من حصر أخذ وقد يسبيق إن قصد ظهر وشاع نحو طاف ربه وعمر وشذ نحو كان نوره الشجر النائب عن الفاعل يا نوب مفعول به عن فاعل فيما له كان إلا خير نائلي فأول الفعل اضنوما والمتصل بالآخر اكسر في موضي كوصل واجعله منه ضارع منفاتيح كي ينتحل ما فيه ينتحا والثاني التاليات المطاوعة كالأوال اجعله بلا منازعة والثالث الذي بهبز الوصل كالأوال اجعلنه كالسحل واكسر آوش من فاثولا فيه أوع وضم جاكا بوعا ان بي شكل في لبس يجتا نب وما ر باع قد يرى نحو حذف وما الف باع العلم العينو ت اختارا والقدا واشبهم ينجل وقابل من ظرف نوم مصدر او, أو حرف جر بنيابات يابات حار ولا ينوب بعض هذه إنه في الأقذى مفعول به وقرير وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسف ملتبسه من في باب ظن وأرى المن عشتهر ولا ارى من عن إذا القصد ظهر ماتي والنائب مما أُلِي قابِرَ وافي النصب له مُحَقَّقَ إشتغال العامِل عن المعمول. إن مضمر رسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه او المحل فالسابق اوصبه بفعل اضمرا حتما موافق لما قد اظهرا والنصب حتم ان تالى السابق ما يختص بالفعل كائن وحيثما وإن تالى مَا ما بي لبتيبا يختص فروفعل تازمه آبادا كذا إذا الفعل تالى ما لم يارد ما قبل معمولا لما بعد وجد واختير نصب قبل فعل ذي طانب وبعد ما إلاؤه الفعل غالب وبعد عاطيف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا وإن تل المعطوف فعلا مخبارا فيه عن اسم ثاطيفا مخيارا وانوفع في غير الذي مر وراجح فما أبيح فعل ودعم لم يبح وفصل مشغول بحرف جر أو بإضافات كوصل يجري وسوي في ذا الباب وصفا ذا عمل بالفعل إن لم يكن مانع حاصل وعلقات حاصلات بتابعي كعلقات بنفسي لسم الواقعي تعدي الفعل ولزومه علامات الفعل المعدة التاصلها غير مصدر به نحو عامل فانصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل نحو تدبرت الكتب ولازم غير المعدة وحوت لزوم أفعال السجايا كاناهم كاذت على الله والمضاهق عن ساسا ومقتضان ظافاتا أو داناسا أو عارضا أو طاوى علم عدى كمده فامتد وعدي لذي من بحرف جر وإن حذف النصب للمنجر نقلا وفيه الناوى أن يطارد مع أني لبس كعاجبت أن والاصل والأصل سبق فاعل معنا كمن من البيس من زاركم نسجل يا ويلزام الأصل لموجيب عارا وترك ذاك الأصل حسما قد يورا وحذف فضلات آجه إن لم يضرك حذف ما سيقى جوابا أو حوص ويحذف الناصيب هائم وقد يكون حذفه ما التنازع في العمل ان عاملان اقتاضايا في اسم العمل قبلو فللوحيد منهما العمل والثاني اولى عند اهل البصرة واختار عكسا غيرهم باس وأعمل المهمال في ضمير ما فما دعاه والتزم التوزما كيحسناه ويسيء ابناك وقد بغى واعتاد يا عبداك ولا تجئ مع أول قد أهملا بمطمري لغير رفع أوهلا بل حذفه ان يكن غير خبر واخرا هو ان هو الخبر واظهري يكن ضمير الخبراء لغير ما يطابق المفسراء نحو اظن ويظناني اخاء ديدا وعمرا اخوين في الرخاء المفعول المطلق المصدر اسم ماس والزمان من مدلول الفعيل كأمن من أمن بمثله او فعلنا او وصف نصب وكونه اصلا لهذين تخب توكيدنا او نوعا يبين او عدد كسرت سيرتين سيره رشد وقد ينوب عنهما عليه دل كجد كل الجد واصرح الجذل وما لتوكيد فوحد ابدا وثن واجمع ويره وأفردا وحذف عامل مؤكد تنع وفي سواه لدليل متسع والحذف حتم ما آتى من فعله كندلنا اللذكا دلا وما لتفصيل كإما من عامله يحذف حيث عنا كذا مكرر وذو حصر ورد نائب فعل باسم من استند ومنه ما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره فالمبتدا نحو له علي ألف عرفا والثاني كبني انت حفا صرفا كذا كذو التشبيه بعد له كليب كنب كاء ذات المفول له يصاب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا كجد شكرا ودن وهو بما يعمل فيه مت وقتا وفاعلا وإن شرط فقد فاجمره بالحرف وليس ينتنع مع الشروط كان ذا قانع وقل أن يصحابها المجود والعكس في مصحوب ألوى لا أقعد الجبنى عن الهيجان ولو توالت عمر الأعداء المفعول فيه وهو المسمى ظرفا الظرف وقت أو مكان ضمنا في بطراد كاه نمكث ازمنا فانصبه بالواقع فيه مظهرا كان وإلا فنوه مقدرا وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان إلا مبهما نحو الجهات مقاديري وما في ضع من الفعلي كمرما من رما وشرط كون ذا مقيتا أن يقع ضرفا لما في أصله معه اجتمع وما يرى ضرفا وغير الظرف فذاك ذو تصرف في العوف وغير ذي التصرف الذي لزم ضرفي أو شبهها من الكلم وقد ينوب عن مكان مصدر وذاك في ظرف الزمان يكثر المفعول معه ينصب بوتان الواوي مفعولا معه في نحو سيري والطريق مسرعة بما من الفعل وشبهه سبق ذا النصب لا في القول الأحق وبعد ما استفهامه كيف نصب بسعى كون مضمرا بعض العرب والعضف يمكن بلا ضعف أحف والنصب مختار لذا ضعف النسق والنصب إن لم يجز العطف يجب أو اعتقد إضمار عام تصب الاستثناء مستثنة لا مع تمام ينتصب وبعد نفه أو كنفه تخب اتباع ما اتصال وانصب من قطع وعن تميم فيه إبدال وقع وغير نصب سابق في النفي قد يأتي ولكن نصبه اختر إن ورد وان يفرر سابق إلا بعض يكن كما له إلا عجما وألغي إلا ذات توكيد كلا تمرر بهم إلا الفتا إلا العلا وإن تكرر لا لتوكيد فمع تسريغين التأثير بالعميل في واحد مما بإلا استثني وليس عن نصبي سواه مغني ودون تفريغ مع التقدم نصب الجميع كبه والتازم وانصب لتأخير وجئ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 حمال غير توعيلا واستثن ناصبا ليس واخلا وبيعدا وبي يكون بعدلا وجرر بسابقا يكون ان ترد وبعذ موصب وانجرار قد يرد وحيث جرافاهما حرفان كما هما إنا صبا فعلان وكأخل حاشا ولا تصحاب ما وقيل حاشا وحاشا فاحفظهما الحال الحال وصف فضلة منتصب مثهيم في حال كفردا أذهب وكونه منتاقلا مشتق يغليب لكن ليس مستحق ويكثر الزهود في سعر وفي مبدي تأول بلا تكل في كبعه مدا فيك ذا يدا في يد وكر زيد اسدا أي كآسد والحال إن عري فلقضا فعتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد ومصدر منكر حال يقع بكثرة كبغتة زيد طلع ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبن من بعد نفين أو مضاهيه كلا يبغي مرء على امرئ مستسهلا وسبق حال ما بحرف جر قد أبوا ولا فقد ورد ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عامله أو كان جزء ما له أضيفا أو مثل جزءه فلا تحيفا والحال ان يصب بفعل صرفا او صيفة أشباهة المصرفا فجائز تقديمه كمسرعة ذا راحل ومخلصا زيد دعاء وعامل ضمين معنى الفعل لاحر حروفه مؤخرا لن يعملا كتلك ليتوا كأنوان نحو سعيد مستقرا في هجر ونحو زيد مفردا أن وينفع من عمر معانا مستجاز ليهن والحال قد يجيء ذا تعدد لمفرد فاعلم وغير مفرد وعامل الحال بها قد كذا في نحو لا في لفظ مفتدا وان تؤكد جملة فثم عميلها وموضع الحال تجيء جمله كجاء ذيل وهو ناو رحله وذات بدع بمضارع ثبت حوت ضميرا ومن الواو خلت وذات واو بعد هنو مبتدى له المضارع جعلن مسندا وجملة الحال سوى ما قدما بواو نوب مبمر أو إيهما والحال قد يحذف ما فيها عمل وبعض ما يحذف ذكره حضر التمييز اسم بمعنى من مبين ناكرة يرصاب تمييزا بما قد فسره كشبر نرضا وقفيز بررا وما نوين عسلا وسمرا وبعدني وشبه هجره إذا أضفتها كمد حنطة غذا والنصب بعد ما أضيف واجب ان كان مثل ملء الارض ذاهبا والفاعل المعنى وصبا بأفعال أنت اعلى منزلا وبعد كل ما اقتطعت عجبا ميزك أكرم بي ابي بكر أبا وجروب من ان شئت وير بالعدد والفاعل المعنى كطب نفسا تفد وعامل التمييز قد مطلقا والفعل للتصريف نذر سبقى. حروف الجر هاكا حروف الجر وهي من الى حتى طلع حشا عدا في عن علا مذ منذ ربا اللام كي واو والكاف والبوال لعل ومتى بالظاهر اخصص منذ مذ وحد ذا والكاف والواو وربا والت وخصص بمذور وقطا وبرب منكرا والتاء لله ورب وباروا من نحو ربه فسى مذر كذاكها ونحوه اتى بعد وبين وبثد في الامكنه بمن وقد تاتيل بدئ الازمنه وزيد في نفسه وشبهه فجر كثيره كمال باغي من مذهب للانتهاء حتى ولا ام و ومن وباء يفهمان باذلا واللام للملك وشبهه وفي تعذيات ايضا وساليل قفي وزيد والضفية تستبن بب وفي وقد يبين السبب بالبستع وعد عوض الصقي ومثل معوم وعن بهوطقي على الاستعلاء ومعنا في وعن بعن تجاوزا على من قد فطن وقد تجي موضيع بعد وعلى كما على موضيع عن قد جوعلا شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائد لتأكيد ورد واستعمل اسما وكذا عن من أجل ذا عليه ما من دخله ومذ ومذ اسمان حيث رافع الفعلا أو الفعلك مذدعا وان وإجراء في مضيف فك منهما وفي الحضور معنا في وبعد من وعن وَبَاءٍ زيد فَلَمْ يَعُقَ يعط عن عامل قد علما وزيد بعد رب والكافي فكف وقد يعنيه ماء وجر لم يكف وحوذفت رباء فجرت بعد بل وانفا وبعد الواوي شاع ذا العمل وقد سوى ربى لدى حذف وبعضه يرام الطاردى نون أنت للإعراب أو تنوينا مما تضيف حذف كطور سينا والثاني يجروا الونو من او في إذا لم يصلح إلا ولا ما قذا لما سوى ذينيك واقصص أو أعطه التعريف بالذي تلا وإن يشابه فانه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعذل كرب راجنا عظيم الامل مروع القلب قليل الحيل وذي الاضافه اسمها لفظيه وتلك محضه ومعنويه ووصل ذا المضاف مغتفر ان وصلت بالثاني كالجعد الشعر او بالذي له اضيف الثاني كزيدون الضريب راس الجاني وكونها في الوصف كاف ان وقع مثن لو جمعا سبيله ولا يضاف اسم لما به اتحد معنا وأول موهما إذا ورد وربما أكساب ثان أولا تأني ثان كان لحرف موهلا وبعض لسماء يضاف ابدا وبعض ذا قد يأتي نفظا مفردا وبعض ما وضعف حتما انتنى إلاؤه اسما ظاهرا حيث وقع كوحد لبي واد وليس عادي وشذ اله يدي لب والزموا اضافه الى الجمل حيث وإذ وان يلون يحتمل افراد اذ وما كاذ معنى كاذ اضف جوازا نحو حين جنوبي وابن اوعرب ماك اذ قد اجريا واختر بنا متلو فعل جونيا وقبل فعل معرض او مبتدا اعرب ومن بنى فلن يفندى والزموا اذا اضافه الى زمان لافعاليكهن اذا اعتلى لمسه مثنين وعرف بلا تفرق اضيف كلتا وكلا ولا تضف لمفرد وعرفي ايا وان كررتها فاضفي او تنوي لجد واخصصا بالمعرفه موصوله ايا وبالعكس الصفه وان تكن شرطا او استفهاما فمخلقا كمل بها الكلاما وألزموا إضافة لدن فجر ونصب غدوة بها عنهم نذر وما عمع فيها قليل ونقل فتح وكسر لسكون يتصل واضمن بناء غيرا من عدم له أضيفا ما عود ما قبلوك غير بعد حسب أول ودون والجهات أيضا وعلو وأعرب نصبا إذا ما نكرا قبلا وما من بعده قد ذكرا وما يل المضاف يأتي خالفا عنه في الاعراب إذا ما حود و ربما جر الذي ابقوا كما قد كان قبل حذف ما تقدما لكن بشرط ان يكون ما حذف مماثلا لما عليه قد عطف ويحذف الثاني فيبقى الاول كحاله اذا به يتاصل بشرط بمعطف واضافه الى مثل الذي له اضفت الاولا فصلا مضاف شبه فعل ما نصب مفعولنا ظرفا اجز ولم يعب فصل يمين واضطرارا موجدا باجنبي او بنعك او ندا المضاف الى ياء المتكلم أخيرا ما أوضي فليكسر إذا لم يكن معتلا كرام وقذا أو يكن كبنين وزيدين فاذي جاميع الي يا بعد فتحوا هحكوه وتدغام اليافين والواو وإما قبل واو ثم فاكسر مثه يه سل فانسل وفي المقصور عنه ذيل من قلابها يا ان حسن اعمال المصدر بفعل المصدر الحق في العمل مضافة أو مجرّدا أو ما عال إن كان فعل ما عال أو ما يحل ما حلّه واسم المصدر. دار العمل وبعد جده الذي أوضيف له كمل بنصب أو برفع أعماله وجرى ما يتبعه ما جرى ومن رعى في الإتباع المحل فحسن أعمال اسم الفاعل كفعلي اسم فاعل في العمل ان كان عن مضي بمعنى مزيلي واو الي استفهام او حرف أو نفيا او أو لو او وقد يكون نعتا محذوف النوع فيستحق العمل الذي يوفي وإياك صيلة ألفا في الموضي وغيره إعماله قادر توضي فعالون أو مفعالون أو فاولوا في كثرة عن فاعل بديل فيستحق ما له من وفي وما سوى المفرد مثله جوع في الحكم والشروط حيثما ما عامل وانصف بالإعمال تلوى بيضي وهو لنصب ما سوى وهو مقترض وجر او ينصب تابع علام قاتد كمبتى جاه ومالا مناهب من وكل ما قرر لاسم فعيل يوقت اسم مفعول بلا تفاضول فهو كفعل صغال المفعول في معناه كفافا ففياكتفي وقد يضاف ذا اسم مرتفع معنا كمحمود المقام الوارع أبنية المصادر فعل قياس مصدر المعدن بثلاثات كرد رد وفعل الذي مبابه فعل كفرح وكجوى وكشالا وفعل الذي مثل قعدا له فوال صيراد كغادا ما لن يكن مستوجيبا فعالا أو فعلانا فرري أو فعالا فأول الريد ديناع كآبا والثاني لله بقتاضا قلبا لدى فعال أولي صوت وشامل سيرا وَصَوْتَ الْفَعِيلُ كَافَ صَاغَ الْقَوَلَاتُ فَعَلَتْ لِفَاعُلَ كَسَهُ لِلأَمْرِ وَزَيْدٌ جَازُلٌ وَمَا آتَى مُخَالِفٌ لِلْمَا فبابه النقل نَقُلُكَ سُقْطٌ وغير ذي ذِي فَلاَ مَا لفضيله كقديس التقديس وذكيه تذكياتا وأجميلا إجمالا من تجمولا تجمالا واستعيد استيعاذا ثم آكم إيقاماتا وغالبا ذات لازم وما يالي آخر وافتاحا مع كسريت الوفان من مفتوتيحا بهمز وصل كصطفا ما يضبع في أمثال قد تلم ما فعلالون وفعلالات اللي فعلالا واجعل ما قيسا ثانيا لا أولا لفعل الفيارات تعالوا المفعله وغير ما مر السماو عدله وفعلات لمرات كجلسه وفعله لهيئه كجلسة في غير ذي الثلاث بت المروه وشذ فيه هيئه كالخمرة أبنية أسماء الفاعلين والمفولين والصفات المشبهة بها كفاعل صوء اسم فاعل إذا من ذي ثلاثه يكون كرذا وهو قليل في فعلته وفاعل غير مُعدّاب القياسه فاعل وأفعال فعلان نحو اشير ونحو صديانا نحو الافعال وفاعلون نولى وفاعل به فاعل والجميل والفعل جمل وافعل فيه قليل وفاعل وبسي والفاعل قد يرون فاعل هذهات المضارع اسم فاعل من يريد الثلاثي كلم مع كسره مد والاخير مطلقا وضم من زائد قد سابقا وان سا منهما كان كتقصارة ما مفعول كمثل المنتظر وفي اسم مفعول السلافير طارد زينات مفعول كآت من قاصد ونابى نقلا عنه ذو فاعل نحو فاتات أو فاتا كحيل الصفة المشفهة باسم الفاعل صفات فاعلون استحسنا جوف فاعل معنى فيها المشبيهه تسمى الفاعلين وظهورها من لازم اللي حاضر كطاهر القلب جميل الظاهر وعمل اسم فاعل المعت داء على الحد الذي قد حد وسبقوا ما تعملوا فيه مجتنب وكبنوه ذا سببيات وجب فارفع بها واوصب وجرع مع ألوى المصحوب ألوى ما عال ودون المصحوبه الوما اتصل بها مضافا او مجردا ولا تجر بها مع الثوب من ألخالا ومن اضافه لتاليها وما لم يخلو فهو بالجواز موسيما التعجب بأفعال أنطق بعض ما تعد أو جئ بأفعل قبل مجهور بيبا وتلو أفعل وصيب الناه كما أوفى قال واصدق لي وأصدق بهما وحذف ما منه تعجب تستابح إن كان عند الحذف معناه ياضح وفي كيل الفعل قدما لازيما منعو تصرف بحكم حتيما وصرهما من ذي ثلاث سريفا قابل فضل تم غير ذي انتيفا وغير ذي وصف يضاهي اشهالا وغير سالك سبيل فويلا واشد دواء شد او شبههما يخلوف ما بعض الشروط عديما ومصدر العديم بعده ينتصب وبعد افعل جروه بالبياجم وبالندور احكم لغير ما نكب ولا تخس على الذي منه أوثب وفعلوا هذا الباب لي قدام معمولوه ووصلاه به الزاما وفصلوه بظرفين نوبي بحرفي جر مستعمال والخلف في ذاك استاقض نعم وبئس وما جرى مجراهما فعلان غير متصرفين نعم وبئسارا في عنسمين مقاريني ألأو مضافين لما قارناها كنعم عقب الكرام ويرفعاني مطمارا يفسيرهم مميز كنعم قوم معشار ودمع تمييز وفاعل ظهر فيه خلاف عنه مو قد اشتهر وما مميز وقيل فاعل في نحو نعم ما يقول الفاضيل ويذكار المخصوص بعد مبتاد أو خابرت بسم ليس يبدو أبدا وإيو قدم شير به فكَلَّمُوا كالعلم نعم وَالْمُقْتَافَةِ وَجَعَلَ الْكَبِسَ سَأَ وَجَعَلَ الْفَعْوَ لَمْ نِعْمَ الْمُقْتَالَةِ وَالْمُقْتَافَةِ ومثل وَمِثْلُ حتى ذا الفاعل ذا وإن ذما فقل لا حتى ذا وأولي ذا أي كان لا تعدل بي ذا فهو يضاهي المثال وما سيوى ذو ضمام الحاكات افعل التفضيل صغ مما من صوغ منه للتعجب أفعل للتفضيل وآبى اللذب وما به إلى تعجب نوصل لما نيع فيه إلى صل وأفعل التفضيل صله آباد تقديرا لولا الضربي من إن جرجيدا وإن لي منكور يوطف أو جرجيدا ألزي تذكيرا وان وحدا وتلو ألطبق ومال معرفة أغفاد وجه هيني عندي معريفة هذا إذا ناويت من وإن لم تنوي فهو طبق ما به كور وإن تكن بي تلوي من ما كن أبدا مقدما كمثلي ممن أنت خير ولا ذا التقديموا نزرا مجيدا ورفعوه الظاهيرا نزر وماتا عقابا فعلا فكثيرا ثاباتا كان انتارا في الناس من رفيقي أولى به الفضل من الصديق النعب يتبع في الإعراض لسماء والنعت نعت وتوكيد وعطف وبدل فالنعت سامع متم ما سابق في وسميه أو وسمي ما به اعتالق وليعطى في التعريف والتنكير مألي ما تالا كمر بيق أو من كورما وهو الولاد التوحيب والتذكير أو سواهما ما كالفعل فاقفونا خافوا وانعت بمشتفق كصعب وذارب وشبهه كذاواذي والمنتاسب وانا عاتوا بجملات منكار يَتْمَاءُ يَتَهُ خَبَارًا وَالنَّعُونَ إِقَاعَاتِ الطَّلَبِ وَإِنْ آتَتْ فَالْقَوْلَ أَضْمِدُ تُصِيبُ وَنَعَتُ بِمَصْدَرٍ كَثِيرًا فَالْتَزَامُ الْإِسْرَادِ وَالتَّلْكِيرِ وَنَعَتُ غَيْرِ وَاحِدٍ إذا اختلف فعاطي فانسجقه لا إذا اختلف ونعتى معمولي وحيدي معنا وعمال أتبع بغير استثناء وإن ووت كاثورة وقتالت مستخيرا لذكريهن أتبعت واقطع واتبع اتبع ايا كن بدونها او بعضها اقطع معلنا وارفع إن او انصب او قطعت مدمرا مبتدا او ناصبا لن يظهرا وما من المنعوت والنعس يوقل يجوز حذفه ما في النعيم التوكيد. بالنفس أو بالعين الاسم أكدا مع ضمير طابق المؤكدا واجمعهما بافعل إن تابعا ما ليس واحدا تكن متابعا وكلا نذكر في الشمور واكلا كلتا جميعا بالضمير موصلا واستعملوا أيضا ككل فاعله من عم في التوكيد مثل النافله وبعد كل أكدوا بأجمع جمعاء أجمعين ثم مع ودون كل قد يجيء أجمعوا جمعاء أجمعون ثم دمعوا وإن في التوكيد منكور قبل وعن حاد بصرة المنع شمل وغنا بكلتا في واكلا عن وزن فعلاء ووزن أفعلاء وإن تؤكد الضمير المتصل بالنفس والعين فبعد المنفصل عنيت ذا الرفعي وأكدوا بما سواهما والقيد لن وما من التوكيد لفظي يجيء مكررا كقولك درج درجي ولا تعد لفظ ضمير إلا مع اللفظ الذي به يوصل كذا الحروف غير ما تحصل به جواب كان عم وكبلا ومضمر الرفع الذي قد انفصل أكد به كل ضمير اتصل عطف البيان العطف إما ذو بيان أو نسق فالغارض الآن بيان ما سبق فذو البيان تابع شبه الصفة حقيقة القصد به منكاشفة فأولي أنه من وفاق الأول ما من وفاق الأول عتوني وقد يكونني منكرين كما يكونني معرفين وصالحا لماذا يرى في غير نحو يا هلام يعمرا ونحو بشر تابع البكر وليس ان يبدال بالمرضي سالم بحرف متبع عطف النسق كخصص بود وثناء ان صدق فلاطف مطلقا بواو ثم ف حتى اموك فيك صرق ووفا واتبعت لفظ فحسب بل ولا لكن كلم يبدو مرء لكن طلا تعطف بواو لاحقا أو سابقة في الحكم أو مصاحبا موافقا واقصص بها عطف الذي لا يوني متبوعه كصطف هذا وبني والفاء للترتيب بالتصال وثم للترتيب بانفصال واقصص بفاء عطف ما ليس يصله على الذي استقض أن الصلة بعضا حتى اعطف على كل ولا يكون إلا غاية الذي تلا وأنزه اعطف إثر همز التسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية وربما أسقيطت الهمزات إن كان قفل معنا بحذبها أؤمن وبحذب قطاع وبمعنى بل وفت انتاك مما قيدت به قالت خير ابحق السمي او وابهمي واشكك واضراب بها ايضا نومي وربما عقابة الواوى لم يلفذ النطقي للبس منفذا ومثل او في القصد اما الثالث في نحو إما بي وإما النائية لكن نفيان أو نهيا ولا نداء أو أمرا أو إثباتا سلا وبل لكن بعد مصحوبيها كلم أكن في مربع بلتيها وقل بها للثاني حكم الأول في القابل المثبات و. الأمر الجلي وإن على ضمير رفع عطفت فاقصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما وابلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقذ وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جويلا وليس عندي لازما اذ قد أتى في النظم والنتر الصحيح مثبتة والفاء قد تحذف مع ما عاطفت والواو إذ لا لبس وهي فاردت بعطف عامل مزال قرب معموله دفعا لوهم وحذب متبوع بداه نستبح وعطفك الفعل على الفعل يصح وعطف على اسم شبه فعل فعلا وعكسا استعمل تجده سهلا البدل تابع المقصود بالحكم بلا واسيطة هو المسمى مطابقا أو بعضا وما ما يشتمل عليه يلفا أو كمعطوف ببل وذل للضراب عزء قصدا صاحب ودون قصد غانق به سلب كزره خالدا وقبله ذا وارفه حق رزقه وخذ نبلا مدى ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله الا ما احاطه جلا او اقتضى بعضا او اجتمالا كانك ابتهاجك استمالا وبادل المضمن الهمزا يليء همزا كمن ذا سعيد ام علي ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعن بنا عن النداء وللمناد النائي أو كنائيا وأيواء كذا آيات ما هيا والهمز للداني ووالي ندب أويا وغير ولد اللبس جتنب وغير منذوب ومضمر جاء مستغاثا قد يعرى فعلما وذاك في اسم الجنس والمش قلا ومن يمنعه فانصر عاذله وابن المعرف المنادى المفردى على الذي في رفعه قد عوهدا وانوض ماما ما بنوا قبل النداء وليجر مجرى بناء جددا والمفرد المنكور والمضعفى وشبهه سبعا من خلافا ونحو زيد الضم وافتحن من نحوه زيد بن سعيد لا تهن والضم إن لم يالي لابن عالما أو يالي لابن عالم قد حثما وضم أو انصب مضطرارا نونا مما له استحقاط ضم بينا باضطرار قص جمعو يا وال الا مع الله ومحكي الجمل والاكثر اللهم بالتعويض وشذيا اللهم في قريض فصل في حكم تابع المنادى تابيع للضم المضاف دون الألزمه نصبا كأزيد ذا وما سواه فع أو انصب وجعله تخل الناس قن وبازلا وإن يكن مصحوب ألمان زقا ففيه وجهاني ورفعي ينتقى وأيها مصحوب البعد وصفة يلزام وأي هذا أيها الذي ورد ووصف أج وذو اشاره كاي في الصفه ان كان توقها يفيس المعرفه في نحو سعد سعد لو سيا تصب فل وضم وافتح ولن تصب المنادى المضاف الى ياء المتكلم واجعل منادا صحي يضفليا كعبد عبدي عبدا عبدا عبديا وفتح كسر وحذف يستمر في يبنى ام أم يبن عم لا مفض وفي النداء أبت امتي عرض واكسر أو استحوى من اليتاع وض أسماء اللازمة النداء وفن بعض ما يخص بالنداء لؤمان نومان كذا واضطاردا في سب نلفا وزن يا طبافي والأمر هكذا من الثلاف وشاع في سب الذكور فوعلو ولا تقس ودر في الشعري فنو الاستغاثة إذا استغيث اسم منادا قوفضا بالله مفتوحا كيال المرتضى وافتح مع المعطوف إن كررت يا وفي سوى ذلك بكسرئت يا ولا استغيث فعاقبت ألف ومثله اسم ذو تعجب ألف النتبة ما للمناد اجعل لمنذوب وما نكير لم يندب ولا ما أبهما ويندب الموصول بالذي اشتهر كبئر ذمزم يلي ومن ومنتهى المندوب صله بالآلث مطلوبها إن كان مثلها حذك ذاك تنوين الذي به كمل من صيلة أو غيرها نلت الأمل والشكل حتما أوله مجانسا إياه كن الفتح بوهم لابسا وواقفا زدها أسكت إن ترد وإن تشاف فالمد واله لا تزد وقائل وعبدي وعبد, يا وعبد من فيني ذل يا ذا سكون أبدا الترخيم ترخيما احبث آخر المناذا كيا سعى في من دعا سعاذا وجوزنه مطلقا في كل ما أنيث بالها والذي قد رخما بحذفها وفره بعد وحذلا ترخيما ما من هذه الها قد قلا إلا الرباع فما فوق العلم دون إضافة وإسناد متم وما على أخر احذف الذي تلا إن زيد لينا ساكنا مكملا أرباعة فصاعدا والخلف في واو ويائن فيه ما فتح قفي والعاد تحدث من مركب وقل جملة وذا عمر نقل وإن ويت بعد حذف ما حذف الباقي يستعمل بما فيه أول واجعله إن لم تنوي محذوفا كما لو كان بالأخير وضعا مما فقل على الأوال في فمود يا ثم ويا ثمي على الث والتازم الأوال فيك مسلمه وجوز الوجهين فيك مسلمة ولاضطرار رخم دون لذا دا يصلوح نحو أحمداء الاختصاص الاختصاص كان دائن يا كأيها الفتى بإثر جونيا وقد يرى ذا دون أي تلو مثل نحن العرب أسخاما بذل التحذير والاغراء إياك والشر ونحوه نصب محذر بما استتاهه وجب ودون عطف ذلك ينسب وما سواه ستأفع لي لن يلزم إلا مع العطف او التكرار كالضيغم الضيغم يا السار وشذ إيايا وإياه أشذ وعن سبيل القصد من قاسا تبذ وكامحذر اندلاء يجعل مورا به في كل ما قد فصل أسماء الأفعال والأصوات ما ناب عن فعل كشتانا وصه واسم فعل وكذا اووه ومه وما بمعنى فعلك آمينك تر وغيره كوي وهيها والفعل من أسمائه عليك وهكذا دونك مع إليك كذا ويد بل هناصبين ويعملان القط نصدرين وما لما تنوب عنه من عمل لها وأخذ فيه العمل واحكم بتنكير الذي ينول منها وتعريف سواه بين وما به خطيب ما لا يعقل من مشبه اسم الفعل صوتا يجعل كذا الذي أجدا حكاية كقب والدم فهو قد وجب نون التوكيل للفعل توكيد بنونيهما كنون يذهبن وقصدن هما يؤكدان فعل ويقع الاسم ذا طالب او شب مثاليا مما او مثبتا في قاسم مستقبل وقل بعدما ولم وبعد لا وويل اما من طوالب بالجزاء وآخر المؤكد افتح كبرزاء واشكله قبل مضمن الليل بما جانس من تحرك قد علما والمضمر احذفنه إلا الألف وإن يكن في آخر الفعل الألف فاجعله منه رافعا غير الياء والواوياء كثيرا سعيا نسعيا واحذفه من رافعيهاتين وفي واو ويا شكل مجانس نحو خشي يا هند بالكسر ويا قوم خشو وضمم وقسم سويا ولم تقع خفيفة بعد الألف لكن شديدة وكسرها أولف وآلفا زر قبلها مؤكدا فعلا إلى نون الإناث أسندا واحذف خفيفة لساكن ردف وبعد غير فتحة إذا تقف وامتد إذا حذفتها في الوقف ما من أجلها في الوصل كان عودما وأبدلنها بعد فتح آلفا وقفا كما تقول في قفا قفا ما لا ينصر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 اسعل على ممنوع تنيف بتاء اشهلات والغي ان عارض الوصفيه كأربع وعارض الإسمية فلدهم القيد لكونه مبع في الأصل وصفا ينصراث منع وأجدل وأخيال وأفعى مصروفة وقد ينل المنع ومنع عدل مع وصف معتبر في لفظ مثنا وثلاثواه ووزن مثنا واثلا فكاهما من واحد لأربع فلتعلما وكل جمع مشبه مفاعلا أو المفاعلا بمنع كافلا وذع خلال منه كالجوار رفعا وجرا أجره كسار هذا الجمع شباه نقتضاع من المنع وإن به سمي أو بما لحق به فالانصراف منعه يحق والعالم منع صرفه مركب كبار تركيب بج نحو معدي كاربا كذا كحاوزا إيدي فعلانا كغاطفان وكإصبهانا كذا مؤنة بهاء مطلقا وشرط منع العار كونه ارتقا فوق الثلاث أو كذور او سقر أو زيد راءة لس ذكر وجهان في العديم تذكيرا سبق وعجمة كهند والمنع أحق والعاجمي الوضع والتعريف مع زيد على فلا في تنع كذاك ذو وزن يقص الفعل أو غالب كأحمد ويعلى وما يصير عالما من في ألف زيدت لإلحاق فليس ينصر والعالم معصر فهو إنه ديلا كفو على التوكيد أو كثو على والعدل والتعريف مانعا سحر إذا به التعين قصدا يعتبر وبني على الكسر فعال العالماء مؤنثا وهو نظير جوشما عند ثمين وصر فمان من كل ما التعريف فيه اثرى وما يكون منه منقوصا ففي اعرابه نهجا جواري يختفي ولاضطرار وتلاس بينصرف ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف اعراب الفعل ارفع مطارعا إذا يجرود من ناصب وجاد منك تسعد وبيلا اصبه وكي كذا بأن لا بعد علم والتي من بعد ظن فاصب بها والرفع واعتقد وعتقد تخفيفا من النفه ومطرد وبعضهم أهمال أنحمل على ما أختها حيث استحقت عاملا وناصبوا بإيذن المستقبل إن صدرت والفعل بعد موصلا أو قبله اليمين واصب ورفع إذا إذا من بعد عطف واقعا وبين لا ولا مجز التزم إظهار الناص وإن عوهم لا فاء نعمل مضمرا أو مظهرا وبعد لفين كان حتما أضمرا كذاك بعد أو إذا يصلوح في موضيعها حتى او إلا أنقف وبعد حتى هكذا إضمار أنحت كتد حتى وحتى حال نوم أولى به الضفعن وانصب المستقبلا وبعد فاجواب نسجين أو طلب محضين أنوى وسترها حتم النصب والواو كلفا إن تفد مفهوم معك لا تكن جلدا وتظهر الجزع فصل في الجزم بلا جازم وبعد غير النسي جزما اعتمد إن تسقط الفا والجزاء قد قصد وشرط جزم بعد نهي أن تقع إن قبل لا دونا تقال في يقع والأمر إن كان بغير فعل فلا توصد جوابه وجزمه قبلا والفعل بعد الفاء في فرجا نصب كنصب ما الى التمن ينتسب وان على اسم خالص فعل عطف نصابه ان ثابتا او منحذف وشذ حذف ان ونصب في سواء ما مر فاقبل منهما عدل ما عدل روى بلا ولا من طالبا ضع في الفعل هكذا بلم ولما وجزب إن ومن وما ومهما أي متى أيان أين إذما وحيث ما أنا وحرف إذما كإن وباقي الآدوات أسما فعلين يقتضين شرط القدر يتل الجزاء وجوابا نوسما وماضيين أو مضارعين ائتل فيهما أو متخالفين وبعد ماضي رفعوك الجزاء حسن ورفعه بعد مضارعين وغن وقر بفاحة من جوابا لو جعل شرطا لئن أو وغيرها لم ينجعل وتخلف الفاء إذا المفاجاه كان تجد اذا لنا مكافأة والفعل من بعد الجزاء يقترن بالفاء والواو بتكليف قم وجزمناو نصب لفعل اسرفا او واو من بالجملتين استونفا فصل في الحذف والشرط يوني عن جواب قد علم والعكس قد يأتي إني المعنى فهم واحدث لد اجتماع شرط وقسم جواب ما أخفرت فهو ملتزم وإن توالي وقبل ذو خبر فالشرط رجح مطلقا بلا حذر وربما رجيح بعد قاسم سمي شرق بلادي خابر مقدمي فصل لو لو حرف شرط في مضي ويقل إلاؤها مستقبلا لكن قبل وهي في الاختصاص بالفعل كإن لكن لو أن بها قد تقتر وإن مضارع تلاها صور الى المضي نحو لو يفي كفا أما ولولا ولوما أما كمهما يكو من شيء وفاء لتلو تلوها وجوبا بدؤ الف وحفظ الف قل في نثر إذا لم يكو قول معه قد نوبذا لولا ولو ما يلزمان أن لبت ذا إذا متنا عن بوجود عقده وبه ما وهل لا ألا ألا وأولي أنهى فعلا وقرئ له اسم بفعل مضمر ألقى أو, أو بظاهر مؤخر الإخباء بالذي وفروعه وبالالف واللام ما قيل أخبر عنه بالذي خبر عن الذي مبتاد ان قبل استقب وما سواهما فوسطه صله عائدها خلاف معطي التكملة نحو الذي ضربته زيد فذا ضربت زيدا كان فدر المأخذا وبالذين والذين والذين التي اقبل مراعيا فساق المثبت قبول تاخير وتعريف لما اقبر عنه ها قد حوت ما كذا الهنا عنه باجنفين وبمبمر شرط فراع ما وعو واقبره هنا بالعظم ما يكون فيه الفن قَدْ قَدَّمَ اِرْفَحْ صَوْغِ صِيلَةٍ مِنْهُ لِأَلْكَ صَوْغِ وَاقٍ مِنْ وَقَ اللهُ البطل يكن مَا رَافَعَتْ صِلاتُ الضَّمِيرِ غَيْرَهَا بِلا وَنْفَصَلَ اَلَاذَ فَلَا فَتَ في عد ما أحده مذكره في الضد جرد والمميز جرري جمعا بلفظ قلة في الأكثر ومئة والالف للفظ أضف ومئة بالجمع نزرا القدر دف وآحد اذكر واصلا هو بيعشر ركب القاصد معدود ذكر وقل لدى التانيث احدى عشره والشين فيها عن تميم كسره وماع غير احد واحدى ما معه ما فعلت فافعل قصد ولثلاثة وتسعة وما بينهما إن ركبا ما قدما وأول عشرة اثنتين وعشرة اثني إذا أنفاتشا أو ذاكرا وليال غير الرفع وارفع والفتح في جزئي سواهما التسعين بواحد كأربعين حينا ومن يزوم ركبا بمثل ما مَا عشرنا فسويا هما وَإِنْ أضيف عدد مركب يبقى لبنا وعاجز قد يعرضوا وصغ من اثنين فما فوقوا إلى عشارة كفاعل من فاعلا واختمه في التأنيف بالتأوى متى فاذكر فاعلا من غيره وإن ترد بعض الذي منه بني تضف إليه مثل بعض بيني وإن ترد جعل الأقل مثل ما فوقه فحكم جاعل له حكما وإن أردت مثل ثانثنين مركبا فجئ بتركيبيني أو فاعلا بحالتيه أضفي إلى مركب بما تنهي فيه وشاع السرنى بحادي عاشرا ونحوه وقبل عشرين ذكرا وبابه الفاعل من لفظ العدد بحالتيه قبل واوي كم وكأي وكذا ميز في كم بمثل ما ميزت عشرين ك كم شخص السماء واجذل تجره من مضمار وليت كم حرف جر مظهرا واستعمل مخبرا ك عشرة أو مئتين ك كم رجال أو مره ك كم كأي وكذا و. إن تمييز ذين وابه سلم تصب الحكايه احكي بأي مال منكور سئل عنه بها في الوقف أو حين تصل ووقف نحكي مال منكور بمن والنون حرك مطلقا واشبعا وقل منان ومنين بعدني الفاني كبنين وسك تعدلي وقل لمن قال أتسبح ينت منه والنون قبلة المثنى مسكنه والفتح نزر وص للثاء والآل بمن بيسر ذا بنس كلف وقل منون وامين مس إن قيل جاء قوم لقوم فوطنا وإن تصل فلفظ من لا يختلف ونادر منون في شعر ألف والعلم حكي أنه من بعد من إن عاريت من عاطف بها قترا التذكير والتأنيف علامة التانيث تاء واو وفي اسم قد زاد التاء ويعرف التقدير بالضمير ونحوه كالرد في التصغير ولا تلي فريقه فعول اصلا ولا مفعلا او مفعيلا كذاك مفعل وما تليه تالفرق من ذي فشذوذ فيه ومن فعيل كا إن تبع موصوفه غاليب نفتاة تنع وآلف التانيث ذات قصر وذات مد نحو أرث الغر والاشتهار في مباني الأولى يبديه وزنه ربا وطولا رطى ووزن فعلى جمع أو مصدرا أو مصيفه كشبعى وكا حبارى ثم هاسب الطرى ذكرى وحفيفا مع الكفر وكذاك خليطى مع الشقارى وعزو لغير هذه استندارا لمجدها فعلاء افعلاء مثلث العين وفعللاء ثم في عال فعل لا فاعل وفاعل في علية مفعول ومطلق العين وكذا مطلق فائن فعلاء أخذا المقصور والممدود. اذا اسم استوجاب من قبل الطرف فتحا وكان ذا نظير كالاسف فلنظيره المعل الاخر ثبوت قصر ذي قياس ظاهر كفاعل وفوعل في جمع ما كفعله وفعله نحو الدماء وما استحق قبل اخر الف المد في نظيره حتما الد كمصدر الفعل الذي بهمز وصل كرعوا وكرتآ والعادم النظير ذا قصر وذا مد بنقل كالحجا وكالحذاء وقصر للمد اضطرارا مجمع عليه والعكس بخلف يا قو كيفية تثنية المقصور كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحا أخير مقصور تثنج يا إن كان عن ثلاثة مبتاقيا كذا الذي يا أصله نحو الفتا والجامد الذي أمي لكامتا في غير ذات قلاب وولي الألي وأولها ما كان قبل قد أولث وما كصحراء بواوث نيا ونحو علباء كساء وحياء بواو نو همز وغير ما ذكي وما شذ على نقل قصر واحدث من المقصور في جمع على حد المثنى ما به تكملا والفتح ابق مشعرا بما حذف وان جمعته بداء وألف فالآلف قلب قلبها في السنية والتاء بالتاء لمن نتحية والسالم العين الثلاث اسم الأن الإتباع عين فآهوا بما شكل إن ساكن العين مؤنثا البدأ مقتاتما بالتاء أو مجردة وسكن التالي غير البدى او خففه بالفتح فكلا قدر ووطمانه اتباع نحو ذروة وزبيت وشذ كثر جروة ونادر او ذو اضطرار غير ما قدمته اولي اناس تمام التكسير افعلت أفول ثم فعله ثم سا افعال الجموع قليله وبعض ذي بكثرات والضعان ياسك اوغول والعكس جاءك كالصوف لفعله اسم صحا عينا افعل او للضبع ايضا يجعل إن كان كالعناق والذراع في مد وتانيث وعبد الأحروف وغير ما أفعل فيه مطالد من الثلاث شما بافعال يارد وغالبا في فعلان في فعال كقولهم سردان باسم مذكار أربعين في مدفالي في نفعه لا توعنه مضطارا والزمه في فعالين أو في عالي مصاحي بيت ضعيفين أو إعلالي فعل لنحوي أحمال وحمر جمعا في نقل يدر وهو عول الاسم ربعين بمد قد زيدا قبل الأمين علالا فاقد ما لم يضعف الآعميذ الآلف وفعال جمع الليف على ثاور ونحوي كبرى ولي فعلات في علوى قد يجيء جمعه على فعال في نحو رام ذو الطيراد فعاله وشاع نحو كامل وكماله فعل لي وصف كقاتل وزام وهليك وميت به قام لفعل اسمه صح لا من فعاله والوضع في فعل وفعل قلل وفعال لفاعل وفاعلة وصفين نحو عادين وعادينة ومثله الفعال فيما ذكر وذاني في المعللا من دار فعل وافعله في عال وقل فيما مَا الياء منهما وفعال ايضا له في عال ما لم يكن في لانيه عيلان او يكون ومثل ذتا وفعل مع فعل فقبالي وفي فاعل وصف فاعل ورد كذا كافي أنثاه أيضا اختارا وشاع في وصف على فعلان وأنثيه أو على فعلانا ومثله ازموف في نحو طويل وطويله انت في وب فعل نحو كاد يخص غالب كذاك يطارد في اسما فعل اسم مطلق الفا وفعا لا فعلان حاصل فعلا في حوت وطاي مع ما أقضى ههما وقل في غيرهما وفعل نسمى وفعيلا وفعل غيره موعا للعين فعل شامل ولكريم وباخيل فعال كذل ما أقضى ههما قد جعيلا ونبى عنه أفعيل في المعلم ومضعف وغير ذاك فواعيل لثوان وفعال وفعيل أمار نحو كهير وحائض وصاهل وفعيله وشذا في الفارس معمى مثاله وفعائل ما عن وشبهه واشبهاهثائين وومزله واب الثاعلي والفاع صحراء جيا صح وال العظرا وال القسة باعة ووج الثاع عليني وريذناسببجددين دا كللك وشبهه انطيقا في جمع ما فوق الثلاثه ارتاقا من غير ما مضى ومن خماس جرد الاخيرا في بالقياس والرابع الشابه بالماضي قد يحذى دون ما به تم العدد وزائد العادي الروبى احذفه ما لم يكن لينا اثراه راه اللذ خاتما والسينا والتام كمستدع آجل إذ بي بين الجمع الباقاهما موخ والميم اولى من سواه بالبقاء والهمز مثله إن سابقا ولياء ووحدي في جامعة مكة حزابون فهو حكم حتيما وخيار في زائد يسار وكل ما ضاهاه كالعلند فوعي لنجعل الثلاثي إِذَا صغرته نحو كذين في قذا فوعي لنما فوعي للمأفاقك جعلي جرها من دوريهما وما به لمنتهى الجمع يوصل به إلى أمثيلات التصغير وجائز تعويض يا قبل الطرف إن كان بعض الاسم فيه من حذف وحائد عن القياس كل ما قال ففي البابين حكما رسما لتلويه التصغير من قبل العالم تأني في نوم اداته الفتح حذف كذا كما مد سأفعل يسابق او مد سكرانا وما به التاحق والف التانيه في حيث مد وساؤه منفصلين يعض كذا المزيد أخيرا للنساب وعجوز المطافي والمركب وهكذا زيادة فعلانا من بعد أربع كذا فرانا وقدر في ظلام دل على تثنيات أو جمع تصحيح عند لا التانيث ذو القصر ما تاذد على اربعات لن تسبوتا وعند تصغير حبار فاجيب بين الحوبير فدري والخوبير وذلي اصل فانيا لين قلب فاق بما تصير ويماتا توصد وشذا في عيد أو ييد وحوت للجمع من ذا ما لتصغير والالف الثاني المزيد يجعلوا ووكذا ما الاصل فيه يجهل وكمل الموقوص في التصغير ما لم يحوي غير التالي ثأي ثالثا كما وَمَنْ بِتَوْحِي مِنِّ يُصَغِّي أَكْتَافَهِ الْأَصْلِ عن تنبيت التأني فيما صدرت من مؤلاف عار ثلاثي كاس ما لم يكن بالتايور عذا لبسي كشجار وبقار وقمسي وشفات وكن دون لبس ونادر لاحاق تنفيما ثلاثيا وصغروا شوذ ذا لله التي وذأ مع الفروي منها تواتي يا أنكايا الكرسي زادوا للناسب وكل ما تاله كسره واجب ومثله مما حاوى محذف وتأتني في نوم الداته لن تثبت وإن تكن تربع ذا ثان ساكن فقلبوها وحذفها وحذفوها لشبهها الملحيق والأصلي مألاغا وللأصلي قلب عثاما والآليف الجائزة أوباعا آزل كذا كايا الموقوس طاميسا عزل والحلف في رابعا احكم من قلب وحتم قلب تالي يا عين وأولي ذا القلب في ساحا وفاعل في عيلا عينا منه مفتح وفويل وقيل في المرمي مرماوي واختير في استعمالهم مرمي ونحو حين فتحوا ثاني يجب واردد هو والإياك عنه طولب وعلامة تثنيات احذف للناسب ومثل ذا في جمعي تصحيح واجب وثالث من نحو طيب حذف وشفا طائي ما قولا بالآل وفعالي في فعيلة الكوز وفعلي في فعيلة وعيلات حوت وألحقه على من عالية من المثالين بمتاء أولياء وتمام ما كان كالطويلة وهكذا ما كان كالجليلة وهمز ذيما الدنيا نالو في الناسب ما كان في تسلو ولثنيات الله انتسب وانسب لي صدري جملات وصدري ما ارتبا مجا ولثان سماما في ضفه مبدوات بابن اوب او ماله التعريف بك واجب في ماتي وهذا سوبا للاول ما لم يوقف لبس كعبد الأشهال واجبر بي رد الله ما منه حود جاوازان لم يكن ردوه أولف في جمع التصحيح أو في تثنية وحق مجبور بهذه توفية وبيئا أخت وابن بنت الحق ويونسا أبا حفث سَكْوَ ضَائِفٍ فِي الْيَمِينِ مِنْ ثُنَائِ ثَانِيهِ ذُونِينٍ كَلَا وَلَا وَإِيَّاكَ كَشِيَّاتٍ مَلْفَعَادٍ فَجَبْرُهُ وَفَتْحُ عَيْنِهِ الْجَوْزِ أَلْوَاحِدٌ كُنَاثِ لِلْجَمْعِ إِن لَمْ يُشَابِهْ واحدا في والضعيم وما عفايل وفعل فعيل في ناساب أو ناعان يا فاكوب وغير ما أسلفته مقرار على الذي قالوا منه تنوينا نسر فتح نجعل الفا وقفا وتلو غير فتح نحذفا واحذف لوقف في سوى الطرار سلاس غير الفتح في الاضمار وأشبهت اذا منونا النصب فآليفا في الوقف نونها قلب وحرف الموقوص بالتنوين ما لم ينص بولا من ثبوت فعلما وغير للتنوين بالعكس وفي نحو مر لزوم رد في وغيره التأنيف من محرك سكنه أو قف رائم التحرك أوشم من أو قف اسم ما ليس همزا او عليلا قفا محركا او حركات انقلا لساكن تحريكه لن يحضلا ونقل فتح من سوى المهموز لا يراه بصري وكوف ناقلا والنقل ان يعدا نظير ممتنع وذاك في المهموز ليس ينتنع في الوقف تتأني في اسمها جعل إن لم يكن بساكن صحا وصل وقل ذا في جمع تصحيح وما ضاها وغير ذين بالعكس انتمى وقف بها السكت على الفعل المعل بحذف أعطي من سأل وليس حتما في سوى كاع أو كياع مجزوما فراعي ما رعوا وما في الاستفهام إن تروت حذف اليفها واولها الهاء تقف وليس حتما في سوى من خافض باسم كقولك اقتضاء مقتضى ووصل الهاء اجز بكل ما حريك تحريك بناء اللازما ووصلها بغير تحريك بناء قديم شذ المدام استحسنا وربما أعطي لفظ الوصل ما للوقف نثرا وفشا منتاظما الإمالة الآلف المبدال من يا في طرف أملك ذا الواقع منه اليا خلف دون مزيد أو شذود ولماء يليه في ملها عادما وهكذا بدال عين فعل إن يقول إلى فلتوك ماضي ود كذا كتالياء والفصل اغتفر بحرسن ومعها كجيبها أدر كذا كما يليه كسر أو يالي تالي كسر أو سكون قد ولي كسرا وفصل فصل فصلا يعد فدرها ماك يمله لم يصد وحرف الاستعلاء يكف مظهرا من كسر نويا وكذا تكفرا إن كان ما يكف بعد م أو بعد حرف أو بحرفين فصل كذا إذا قديم ما لم ينكسر أو يسكن ترى الكسر كالمطوى عمر وكف مستعلم ورا ينكف بكسر راك غير من لا أجفو ولا تمل لسبب لم يتصل والكف قد يجيبه ما ينفصل وقد أمال لي تناسب بلا داع سواه كعمادا وثلا ولا تمل ما لم ينل سمك دونا سماع غيرها وغيرنا والفتح قبل كسر رائن في طرف أملك للأنسار ملتك فالكلف كذا الذي يليه التأنيف في وقف إذا ما كان غير آل في التصريف حرف وشبهه من الصوف بري وما سواهما بتصريف حري وليس أدنى من مِنْ يرى قبيل تصريف سوى ما هديرا ومنتهس من خمسون تجرزا وإن يزد فيه فما سبعا عدا وغير آخر ثلاث افتح وضم واكسر وزد تسكين فانيه وفعل أهميل والعكس يقل لقصدهم تفسيص فعل بفعل وافتح وضم واكسر الثانيه من فعل ثلاثه وزد نحوه من ومنتغاه أربع إن جردد وإيم يزر فيه فما شتا عذا لسم مجرد رباع فعلن وفعلل وما فعل فعلن فعل فإن لا فمع فعلن حوى فعلن لا كذا فعلن وفعلن وما غيا والزيدي أو النقص تما فصل فيما يعرف به الزائد من الأصل والحرف ان يلزم فاصل والذي لا يلزم الزائد مثل تحتذي فصل فيما يعرف به الزائد من الاصلي بالاختصار بضل فعل قابل الاصول في وزن وزائد بلفظه التفي وضاعف اللماء اذا اصل بقي كراء جعفر وقاف وان يك الزائد ضعف اصلي فاجعله في الوزن مال الاصل واحكم بتاصيل حروف سمسم ونحوه والخلف في كلملمي فالف اكثار من اصلين صاحب زائد بدون ميل والواو إن لم يقع كما هما في يقيء ووعوع وهكذا همز وميم سابق ثلاثة تأسيلها تحقق كذاك همز آخر بعد أنف أكثر من حرفين لفظها ردف والنون في الآخير كالهمز وفي نحو غضنفر أصالة كفي والتاء في التانيث والمضارعة ونحو الاستفعال والمطاوعة والهاء وقف الكالمة ولم تره واللام في الإشارة المشتهرة وامنع ديادة بلا قيد فبث لم تبين حدة كحابلت فصل في زيادة همزة الوصل للوصل همز زائد لا يثبت إلا إذا ابتدي به كاستثبت وهو لفعل الماضي احتوى على أكثر من أغباعة نحو جلا والأمر والمصدر منه وكذا أمر الثلاثي الكفش ومز وانفذا وفي ابن ابن من سمع واثنين وامرئ وتأنيت تتبع ايمون همز الكذا ويبدل مدى في الاستفهان أو يسهل الإبدال أحروف لبدلي هدأت موطيا فابدل الهمزات من واو ويا آخير نفر الف زيدا وفي فعيل ما وإلا عينا ذقت فيه والمد زيد ثالثا في الواحد همدا يورا في مثلك القلائد كذا كثاني ينين اكتان فمدى مفا علاك جمع نيفا وافتح ورد الهمز يا فيما ويل لا من وفي مثله راوة جعل واوا وهمز اول الواوين رد في بدء ويل شبه في الاشد ومدى الثاني من كل ما دين يسكن من أكمن إن يستحر ضمنه فتح قلب واوى ويا أنفر كسر ينقلب ذو الكسر مطلقا كذا وما يضم واوى أصر ما لم يكن لفظا أتم فذاكياء مطلقا جاء أم ونحوه وجه هَيْنِ فِي ثَانِيهِ أُم فَصْلٌ فِي إِبْدَالِ الْيَاءِ مِنْ أُخْتَيْهَا الْأَلِ وَالْوَاوِ وياء انقلب الفا كسرا سلا او ياء تصغير بواو ذف في اخر او قبلا تتاني في او زياده تفعل نذا ايضا رو في مصدر المعتل عينا والفعل منه صحيح غالبا نحو الحول وجمع في عين قوي إلا أوسكا فاحكم بذى الإعلال فيه حيث عنه في فعالة وفي فعال وجهان والإعلال أولى الحيل والواو من بعد فتح ينطلب كالمعطيان يرضيان ووجب إبدالواو بعد ضم من ألف ويال كان موقن بذلها تحور يكثر المظلوم في جمع كما يقال هيم عند جمع اهيما وواو نثر الضم رد اليام سالكي يلام فعل نوم قبلتا كثائبان من رماك مقدره كذا اذا كساب عان صيره وان تكن عينا لفعلا فعلى وصفا فذاك بالوجهين عنهم يلفا فصل من لام فعلى اثمن اتى الواه بدل يا انك تقوى غالبا جاذا البدل بالعكس جاء لام فعلى وصفا وكون قصوى نادرا لا يخفى فصل يسكن السابق من واو ويا والتاصلا ومن عروض عاريا فيا أنا الواو قلبن مدغما وشذ معطا غير ما قد مِنْ من واو نويا إن في تحريك أصل بعد فَتْحٍ مُتَّصِلٍ إِنْ فتح التَّالِي إن سكان سكنك اعلال وير اللام وهي لا يكف اعلى بساكن ساكن وير ان اوياء التشديد فيها قد اولف وصح عين فاعل وفاعل ذا افعل كاوياد واحولا وان من استعل والعين نواه سالمت ولم جعل وإن بحرفين ذا إعلال استحق صحيح أول وعكس قد يحق وعين ما آخيره قد زيد ما يخص الاسم واجب أن تسلما وقبل بقل من منيونا إذا كان مسكنا كمنبتا بذا فصل في النقل لساكن صح انطل من ذي مناه عين فعل كاب ما لم يكن فعل تعجب ولا كبيض أو أهوابنا من علنا ومثل فعل في ذا الإعلال اسم ضاها مضارعا وفيه واسم ومفعل صحيح كالمفعل وآلف الافعال والثقال أجل ذا الإعلال والثالزمع وحذفها بالنقل ربا ما عرض وما لإفعال من النقل ومن حذ فمثول به أيضا قم نحو مبيع ومصون وندر تصحيح دلواوي وفي ذا وصحح وصحيح المفعول من نحوي عدى وأعليل لم تتحر والأجودى كذا كذا الوجهين جل فعون من الواو ولا مجمع له فوض يعين وشاع نحو نبيا من في نوامي ونحو من شدوده ذلين فاتا في افتعال ابدل وشذ في ذي الهمز نحو التاكلا بعد افتعال رد إثر مطبقي في الدان والزب والذكر دالا بقي فصل فامر نوم ضارع منك وعد احذف وفي كعيده ذاك الطرد وحذف همز افعل استمر في مضارع وبنيتي مستاصفين ظلت وظلت في ظللت استحملا وقرن فقررنا وقرن نوقلا الادغام أول مثلي محركين في كلمات ندغي لا كمثل صوف فيه وذولل وكيلل ولا ببي ولا كدسة ولا كقصوص بي ولا كهيلل وشذ في أل ونحوه فك بنقل وحاي يفكك غندونا حذر كذاك نحو تا تجلى واستتر وما بتا اين ابتدي قد يقتصر فيه على تا كا تبين العبر حيث مدرم فيه سكن لكونه بمبمر رفع اقترا نحو حللت ما حللته وفي جزم وشبه الجزم تخير قفي وفك أفعل في التعجب التزم والتزم الإدغام أيضا في هل وما بجمعه عنيرا قد كمل نظما على جل المهمات اشتمل أحصى من الكافية الخلاصة كمقت ضاغلا بلا خصاصة فأحمد الله مصليا على محمد خير نبي ارسلا وآله الغر الكرام البارره وصحبه المنتقبين الخير